الدرس الثاني اكتشافات واختراعات واحد استمع إلى التعبيرات الآتية ثم اكتبها تحت الصور المناسبة لها كما في المثال يشاهد التلفاز ميزان إلكتروني يستمع إلى المذيع غسالة الملابس أدوات طبية الآلة الحاسبة السحن الفضائي المسباح الكهربائي